بوك تو 32 32 32 رستوراندا 4 في المطعم 4 في المطعم 4 كتشاب لبير باتاتس كزارتماس واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واكي تانة مايونيزلي مع واثنان مع المايونيز واثنان مع المايونيز واكي تانة هاردال سوسس وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة وثلاثة سجق محمر مع الخردل الماسترد. نتور سبزالرنزوار؟ ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟, الخضروات؟ فاسوليانزوار ما؟ عندكم فاصوليا؟ عندكم فاسوليا؟ كارنبهارنزوار ما؟ عندكم قرنبيط؟ أ عندكم قرنبيط؟ مصر يمي سمارم. أحب أكل الذرة. أحب أكل صلطلك يمي سمارم. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. يمي سمارم. أحب أكل الطماطم أتحب اكل الطماطم سيز دي براسا اكل الكراث اتحب ايضا اكل الكراث سيز دي لهنا اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا أكل <تصفيق> أكل مخلل ملفوف سيز ده مرجيمك اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس سنده حاووتش اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر سنده أتحب أيضا اكل البروكلي. أتحب أيضا اكل البروكلي. سندببار <تصفيق> سوارمسن. أتحب أيضا اكل الفلفل الحلو. أتحب أيضا اكل الفلفل الحلو. سوان <تصفيق> سافم. لا أحب البصل. لا أحب البصل. زيتون لا أحب الزيتون لا أحب الزيتون لا أحب الفطر لا أحب الفطر